الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكر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 ذلكم تعضون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم فَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ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 ما يكون من نجوات ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر. ثَرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوعَ لِلنَّجْوَا كُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَلْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِفْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ويتناجعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَاشْذُفُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 والله خبير بما تعملون ألم تر إن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعبد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا 114. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 115. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء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 ولو كانوا أب أو أبنا أو أههم أو إخوانهم أو عشيرةهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من 112. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون